بسم الله الرحمن الرحيم ي س ي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ت ل ل ع ز ي ز ا ل ر َّ ح ي م ِ ل ت ُ ن ذ ِ ر َ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آ ب َ ا ؤ ه ُ م ف َ ه ُ م غ ا ف ِ ل ُ و ن ل َ ق َ د حَقَّ ا ل ق َ و ْ ل ُ ع ل ى أ َ ك ث َ ر ِ ه ِ م ف َ ه ُ م ل ا ي ؤ ْ م ِ ن و ن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 ق ُ ع َ ل َ ي ْ ه م ْ ن ذ َ ر ْ ت ُ ه ُ م أ َ م لَمْ ت ُ ذ ِ ر ه ُ م ل ا ي ؤ م ِ ن و ن إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إ ِ ن ا نَحْنُ ن ُ ح ي ِ ي ا ل م َ و ْ ت َ ى وَنَكْتُبُ مَا ق د َّ م ُ و ا و َ آ ث َ ا ر ه ُ م وَكُلَّ ش َ ي ء ٍ أ َ ح ْ ص َ ي ن َ ا ه ُ فِي إ م ا م ٍ م ُ ب ي ن و َ ا ض ْ ر ِ ب ل َ ه ُ م مَثَلًا أَصْحَابَ ا ل ْ ق َ ر ي َ ة ِ إ ذ جَاءَهَا ل م ُ ر ْ س َ ل ُ و ن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 ق ا ل ُ و ا مَا أ َ ن ت ُ م ْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أ َ ن ز َ ل َ الرَّحْمَانُ م ن شَيْءٍ إِنْ أ َ ن ت ُ م ْ إِلَّا ت َ ك ْ ذ ِ ب ُ و ن ق ا ل و ا ر َ ب ّ ن َ ا يَعْلَمُ إ ِ ن َ ا إ ل َ ي ك ُ م ْ ل َ م ُ ر ْ س َ ل و ن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 قالَاُوا طائِرُكُم مَعَكُمْ آعِذُكِرْتُم ببلَلْأَنتُم قَوْمُم مُسْرِفُون وَجَاء أَمِنْ أَقَصَ الْمَدينينةِ رَجلُ يسْععَ ق َ ا ق ى ل ي, ى ا قَوْمِ التَّبِعُ الْمُررسَلين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 اتَّخِذُ م ِ ن دُونِهِ آلِهَةً إ ن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ ٍّ ل َ ا تُغْنِ ع َ ن ّ ي ش َ ف َ ا ع َ ت ه ُ م ش َ ي ْ ئ ا ل َ ا تُغْنِ ع َ ش َ ف َ ع َ ت ُ ه ُ م ش َ ي ْ ئ وَلَا ي ُ ن ق ِ ذ ُ و ن إِنِّي ِ ذ ً ا ل ف ِ ي ضَلَالٍ م ُ ب ِ ي إ ِ ن يَا أ َ م َ ن ت ُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون قِيلَ د ْ خ ُ ل ِ ا ل ج َ ن َّ ة َ قَالَ يَا ل َ ي ت َ قَوْمِي ي َ ع ل َ م و ن بِمَا غَفَرَ لِي ر َ ب ّ ي وَجَعَلَنِي مِنَ ا ل م ُ ك ْ ر َ م ِ ي ن وَمَا أ َ ن ز َ ل ن َ ا ع َ ل ى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِجُدِ مِنَ, من السَّمَِ وَمَاكَُّ مُزِل إِن كَانَتْ إِلَّا صَيحَتَ و َ ا ح ِ د َ ف َ ذ ا ه ُ خ ا م ِ د ُ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 وَإِن ك ل ُ ل َ م َ ا جَمعُ لديَيْنَا مُحضَرُون وَآيَةُ الهُمُأَرْضُ الْمَيتَة أَحْيينَاهاَا و َ أ َ خ َ ج ْ ن َ ا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأكُلون. و َ ج َ ع َ ل ْ ن ا فِيهَا جَنَّاتٍ م ِ ن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا م ِ ن ا ل ع ُ ي و ن ل ِ ي أ ك ُ ل ُ و ا مِن ثَمَرِهِ وَمَا ع َ م ِ ل َ ت ه ُ أ َ ي د ي ه ِ م أَفَلَا ي َ ش ْ ك ُ ر ُ و ن س ُ ب ْ ح ا ن َ ا ل ذ ي خَلَقَ ا ل ْ أ َ ز ْ و ا ج َ ك ُ ل َ ه َ ا م ِ م ا ت ُ ن ب ِ ت ُ ا ل ْ أ َ ر ض وَمِنْ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م و َ م ِ م ّ ا لَا ي َ ع ل َ م ُ و ن وَآيَةٌ ل ه ُ م ُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ م ِ ن ه ُ النَّهَارَ فَإِذَا ه ُ م م ُ ظ ل ِ م ُ و ن و َ ا ل ش َّ م س ُ ت َ ج ر ي ل م ُ س ت َ ق َ ر ٍّ ل ه ا ذ َ ل ِ ك َ ت َ ق ْ د ي ر ا ل ع ز ي ز ا ل ع َ ل ي م وَالْقَمَرَ ق َ د ر ْ ن َ ا ه ُ م ن ا ز ِ ل َ ح ت ى ٰ ع ا د ك َ ا ل ع ُ ر ج و ن ا ل ق َ د ي م ِ لِلشَّمْسِ يَنبَغِي ل َ ه ا أ ن تُدْرِكَ ا ل ق َ م َ ر َ و َ ل ََّ ا ل ل ي ل س ا ب ِ ق ٌ وَكُلٌ فِي ف َ ل َ ك ي س ْ ب َ ح ُ و ن وَآيَةٌ ل ه ُ م أ َ ن ا ح َ م َ ل ن ا ذ ُ ر ِّ ي ا ت َ ه ُ م فِي ا ل ف ُ ل ك ِ ا ل م َ ش ْ و ن وَخَلَقْنَا لَهُم م ِ ن م ِ ث ْ ل ِ ه ِ مَا ي َ ر ك َ ب ُ و ن وَإِنْ ن ش َ أ ْ ن ُ غ ر ِ ق ه ُ م فَلَا صَرِيخَ ل َ ه ُ م و َ ل ا هُمْ ي ن ق َ ذ ُ و ن َ إِلَّا رَحْمَةً م ِ ن ا وَمَتَاعًا إ ل َ ى ح ي ن ٍ و َ إ ذ َ ا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أ َ ي د ي ك ُ م ْ وَمَا خ َ ل ْ ف َ ك ُ م ل َ ع َ ل َّ ك ُ م تُرْحَمُونَ وَمَا ت َ أ ت ِ ي ه ِ م م ِ ن آيَةٍ مِنْ آيَاتِ ر َ ب ِّ ه ِ م إِلَّا ك ا ن ُ و ا عَنْهَا م ُ ع ْ ر ِ ض ي ن و َ إ ذ َ ا قِيلَ لَهُمْ أ ن ف ِ ق ُ و ا م ِ م ّ ا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ل ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا أ َ ن ُ ط ْ ع م ُ مَن ل َّ و يَشَاءُ اللَّهُ أ َ ط ع م َ ه ُ إ ِ ن أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ م ُ ب ِ ي ن و َ ي َ ق ُ و ل و ن َ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ِ ي ن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 م ِ ن ا ل ْ أ َ ج د ا ث ِ إِلَى ر َ ب ِّ ه ِ م ي ن س َ ل ُ و ن ق ا ل ُ و ا يَا و َ ي ل َ ن َ ا م َ ن بَعَثَنَا مِنَ ا ل ر ق ْ د نَا ه َ ذ ا مَا وَعَدَ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن وَصَدَقَ ا ل م ُ ر ْ س َ ل ُ و ن إ ِ ن ك َ ا ن َ ت إِلَّا ص َ ي ح َ ة ً وَاحِدَةً فَإِذَا ه ُ م ج م ي ع ٌ ل د َ ي ْ ن َ ا م ُ ح ْ ض َ ر ُ و ن فَالْيَوْمَ ل ا ت ُ ظ ل َ م ُ ن َ ف س ٌ شَيْئًا وَلَا ت ُ ج ْ ز َ و ن َ إِلَّا مَا كُنتُمْ ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن إ ِ ن أ َ ص ح ا ب َ الْجَنَّةِ ا ل ي َ و م َ فِي شُغُلٍ ف َ ا ك ِ ه و ن ه م و َ أ َ ز ْ و ا ج ه ُ م فِي ظ ِ ل ا ل ٍ ع ل ى ا ل أ ر َ ا ئ ك ِ م ُ ت َّ ك ِ ئ ُ و ن لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم م ا ي َ د َّ ع ُ و ن س َ ل َ ا م قَوْلًا مِّن رَّبٍّ ٍّ ر َّ ح ي م وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم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 و َ ل َ و ن َ ش ا ء ل َ م َ س َ خ ْ ن َ ا ه ُ م عَلَى م َ ك َ ا ن َ ت ِ ه ِ م فَمَا ا س ْ ت َ ط ا ع ُ و ا م ُ ض ِ ي ً ا وَلَا ي َ ر ْ ج ع ُ و ن و َ م َ ن ن ُ ع َ م ِ ر ْ ه ُ ن ُ ق َ ص ِّ ر ْ ه فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ ا ل ش ِّ ع ر َ وَمَا يَنبَغِي ل َ ه إِنْ ه ُ و إِلَّا ذ ِ ك ر ٌ وَقُرْآنٌ م ُ ب ِ ي ن ل ت ُ ن ذ ِ ر َ م َ ن ك ا ن َ حَيًّا و َ ي ح ق َ ا ل ق َ و ْ ل ع ل ى ا ل ك ا ف ِ ر ي ن أ َ و ل َ م ْ ي ر َ و ا أ ن َ ا خ َ ل َ ق ن َ ا لَهُمْ ع َ أ َ ي ْ د ي ن ا أ َ ن ع َ ا م ً ا ف َ ه ُ م ل َ ه ا مَالِكُونَ و ذ َ ل ل ن ا ه َ ا ل َ ه ُ م ف َ م ِ ن ه َ ا ر َ ك و ب ُ ه ُ م و َ م ِ ن ه َ ا ي أ ك ُ ل ُ و ن وَلَهُمْ فِيهَا م َ ن ا ف ِ ع و َ م َ ش ا ر ِ ب أ َ ف َ ل ا ي َ ش ك ُ ر ُ و ن وَاتَّخَذُوا مِنْ إ ِ ل َ ه ِ ي ل ِ ه َ ة ٍ ل َّ ع َ ل ه ُ م ي ن ص َ ر ُ و ن َ ل ا ي َ س ْ ت َ ط ي ع و ن َ ن َ ص ْ ر َ ه ُ م وَهُمْ ل َ ه ُ م جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا ي ُ ح ز ِ ن ك َ ق َ و ْ ل ه ُ م إ ِ ن ا نَعْلَمُ مَا ي ُ س ِ ر ّ و ن َ وَمَا ي ُ ع ل ِ ن و ن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 ق ُ ل ي ُ ح ي ي ه ِ ا ل ذ ي أ َ ن ش َ أ ه َ ا أَوَّلَ م َ ر َّ ة وَهُوَ بِكُلِّ خ َ ل ق ٍ ع َ ل ِ ي م ا ل َّ ذ ي جَعَلَ لَكُم م ِ ن َ الشَّجَرِ ا ل ْ أ خ ْ ض َ ر نَارًا فَإِذَا أ َ ن ت ُ م م ِ ن ْ ه ُ ت ُ و ق ِ د ُ و ن